ويدعم هذا التقليد عدد من المنظمات والمهرجانات في هولندا، مثل أسبوع الشعر الذي يقام في شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط، وهو جزء مهم من الثقافة الأدبية والفنية في البلاد.